يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا عدتهن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 ولا أي أسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتهم إن ارتبتهم فعدهن ثلاثه أشهر ولا إلّا ميحض. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يجعل له مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ وَسَيُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى, حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضعن لهم خ بي ف قدُ سَعةة م سات ومَا قَدَِ عَيْهِ مما فَاليافِقَ الله لا يُكَنِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا لَا يُكَنِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عتت عن أَمْرِ رَبِّهَا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها, وعذبناها عذابا نكرا فذا قد وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله فاتقوا الله يا أهل الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرات وسورة عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور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 يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا.